يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون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 تَجْنِي نَارُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ في فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغِيظَ وَالْعَافِينَ عَنِ اس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه ظلموا أو ظلموا ذكر الله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 مغفرة من ربهم وجنات, وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي إن قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما والله يحب الصابرين وما كان قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثوابنا والله يحب المحسنين